وَمَا ضَمَّ سُلْفَانِ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليقولن, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وجعل لكم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 لَتَسْتَوَيْنَ عَلَى ظُهُورِهِ سُمْمَةَ ذَكُورٍ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَتَعَالَوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وإذا بسّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اولي ينشأ في الحلية وهو في الْخِصَامِ غير مبين وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاسًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 بل ما تعطوا هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرون وإن به كافرون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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارده ومعارج عليها يظهرون ولبُيوتِهم أبوابٌ وسروراً عليها يتكئون وسخرفا وإن كل ذلك لَمَّا مَتَاعُ الحياة الدنيا وَإِن كل ذلك لم متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 أفأنت تسمع الصمم أو تهد العمي ومن كان في ظلال ومن كان في ظلال مبين؟ فإنما نذهب نبك فإننا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم. فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فلولا ألقى عليه أثرة من ذهب أوداء معه الملائكة أوداء معه الملائكة مقتلين فاستخف قومه فأطاعوه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وقالوا آل خَيْرٌ خير أم هو ما ضربوا لك إلا تدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تنتظرن بها واتبعون واتبعونها دار صراط مستقيم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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها خالدون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 وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم قال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أدرم أم رم مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا قَالَ ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هو ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه السفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون